بوك تو چتر داست بيتاتي زا بوت السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق إزفيني من فضلك Možete li mi pomoći. Hejumkinuka mu Gdje ovdje ima dobar restoran. A i huna mamun žejed? huna Idite lijevo iza ugla. اذهب لجهه اليسار عند الزاويه اذهب لجهه اليسار عند الزاويه زاتيم ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم ثم سر مسافه قصيرة على خط مستقيم زاتيم 100 مترا ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر ثم اذهب لجهه اليمين متر можете також uzeti autobus junkyruka ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا أن تأخذ الباص مجدة تكوجر ووزتي ترامبي يمكنك أيضا أن تأخذ ترام يمكنك أيضا أن تأخذترين مة تكوجر ستمن وازتي زمن يمكنك أيضا أن تسير خلفي يمكنك أيضا أن تسير خلفي. كأو كيف اصل إلى ستاد كرة القدم كيف اصل الى استاد كره القدم بريجيت <تصفيق> اقطع الجسر اقطع الجسر بوزيت النفق اعبر النفق Возите سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Скрэните затем ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Zatim vozite pravo preko sljedeće raskrsnice. Thumma sr ala khat mustaqimin ala taqatu'i ta'li. Thumma sr ala khat mustaqim ala taqatu'i ta'li. Izvinite, kako da dođem do aerodroma? Min fadlik, kajfa asilu ila almatar? من فضلك كيف أصل إلى المطار najbolje je da uzmete metro Najbolje je da uzmete metro Najbolje je da uzmete metro Vozite se jednostavno do Hatta ahir mahatta. Molimo vas posjetite wuk2.d za tekstove i knjigu.